فقرّبه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عاليم فأقبلت امرأته في صروة فصكت وجهها فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم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 وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَينَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُونَ إلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُونَ عَلَى اللَّهِ إلَاهًا أَخْرَ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ